بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة من سوريا ق ص ة من قصص سوريا ا ي ا ل ق ص ة ا ل ق ص ة قصه اتنين ستات و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ق ص ة أ ح ل ى ما فيها ازاي ان الواحد يبتقي ربنا التقوى دي ك ل م ة ج م د ه اوي ا ج م ا ع ة عارفين يعني ايه التقوى الله إ ن ك بتتقي ربنا من غير ما حد يبقى شايفك هو الصيام أ ص ل ا ً ن ح ن داخلين على رمضان الصيام أ ص ل ا ً فكرته إ ي ه كتب عليكم الصيام و كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ا ل ت ق و ن يعني هدف الصيام التقوى طب ليه ل أ ن الصيام محدش شايفك انت تقدر وانت بتتمضمض وانت ب ت ت و ض ع تقوم بالعلك ب ق ق م ي ة عشان عطشان بس إ ح ن ا بنقعد و ن ت أ ك د و ن ت أ ك د ان مفيش ا ولا ن ق ط ة م ي ة دخلت ليه بنعمل ك د ه ما هو دا التقوى ان محدش شايفك بس انت ح ك ي ل ك ق ص ة ع ج ي ب ة الناس يا جماعه فاكره ان تقوى ربنا في الصلاه والصوم بس صدقوا أ ن التقوى ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ ه م بكتير يعني ا ل ت ق و ى ا ل ا ج ت م ا ع ي ة إ ن ك ت ت ق ي ربنا في م ع ا م ل ة الناس إ ن ك تراعي حقوق الناس زي ما بتراعي حقوق ربنا خلي بالك مراعتك لحقوق ربنا ربنا بيغفر في الي ل بينك وبينه لكن حقوق الناس ربنا ميغفرش ا في ايه في م ع ا م ل ة الناس ولذلك ه ق و ل ل ك م ح ا ج ة ع ج ي ب ة اوي اكتر ص و ر ة جيه فيها ك ل م ة التقوى في ا ل ق ر آ ن صدقوا فين ص و ر ه الطلاق ليه عشان الناس ما بتتقيش ربنا و ه ي ب ت ط ل ق ب ي ط ل ق و ا ب ي ج ر ح و ا ببعض وبيبهدلوا الولاد فاكتر ص و ر ة جات فيها ك ل م ة التقوى في العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ساعه ايه ساعه الطلاق مين يتقي ربنا وهو بيطلق انا ح ك ل ك و ق ص ة ا ل ن ه ا ر د ة من سوريا ق ص ة جميله اوي هو راج كان راجل كويس أ ي ض ا وبعدين ب د أ الست تحس ان ه ه و بيختلف شويه و ب د أ ت تحس ان فيها ح تصرفات غ ر ي ب ة ف ب د أ ت تتابع ك د ه ل غ ا ي ة ما اكتشفت ان ه ه و ت ج و ز و ا ح د ة ت ا ن ي ة في السر بس ت ج و ز ه ا فبقالوا ز و ج ة ت ا ن ي ة الست خبت الخبر ومبينتش ا ل ج ز ه ا ولا لولادها ان ع ا ر ف ة ان جوزها ت ج و ز عليها وفضلت ا ل أ ي ا م م ا ش ي ة و ه ي ص ب ر على ا ل ح ك ا ي ة ديا لكن بعد وقت قليل الراجل توفى بصوا بقى التقوى ا ل ع ج ي ب ة ت و ف ى وسايب ت ر ك ة ك ت ي ر ة سايب فلوس ك ت ي ر ة بيوزعوا ا ل ت ر ك ة فوقفت ا ل أ م وقالت لولادها احسبولي ا جزء من ا ل ت ر ك ة ل ل ز و ج ة ا ل ت ا ن ي ة قالولها ا ز و ج ة ت ا ن ي ة إ ي ه ه و أ ب و ن ا ما ابونا مكنش م ت ا و ز قالتلهم لا أ ب و ه كان م ت ز ز و ج ة ت ا ن ي ة ودا حقها في ا ل ت ر ك ة ولازم يروحلها إ ي ه د ه ه و فيه ناس ك د ه أ والله قصه من سوريا ح ق ي ق ي ة يا ج م ا ع ة ن ص ب ه ا كام في التركه وقامت ابن من ولادها رايح للست ا ل ت ا ن ي ة وقالها ل أ ب و ن ا مات دا نصيبك في التركه و إ ذ ا بالست ا ل ت ا ن ي ة ه ي كمان من ا ل ا ط ق ي ا ء فردت عليه وقالت له لا انا مليش نصيب طلقني من اسبوع ابوك طلقني قبل ما يموت باسبوع انا مليش نصيب في التركه دي الله الاتنين ل ستات دول دول موجودين فين دول معندناش النوم دول ولا ايه دول كتير دول و إ ي ه الستات الي ل اتغلبت بتقوى ربنا على غيرتها وعلى عواطفها وعلى أ ن و ث ت ه ا والاولى قامت ب ع ت حق ا ل ت ا ن ي ة و ا ل ت ا ن ي ة قامت ق ا ي ل ة لا ل ل أ س ف فلوس ح ل و ة بس أ ن ا مليش ا حق فيها أ ص ل طلقني من أ س ب و ع ف أ ن ا مليش ا حق في الفلوس دي انت بتتقربنا كدا جماعة؟ تعرف التقوى حلوه اوي وربنا بيعوض ق و ي و ي ب ع د بسمات وبسمات من ا ل أ م ل ومن الخير جربوا تقوى ربنا في رمضان أ ش ك ر ك م والسلام عليكم ورحمه الله